وصرة مستقيمة وينصرك الله نصر عزيز وينصرك الله نصر عزيز والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذي سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا ما إيمانهم وللله جنود السماوات والأرض وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما وكان الله عليما حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوزًا عَظِيمًا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الضَّالِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءَ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 وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض ولله جنود الامر وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم فمن كثف إنما ينكث على نفسه ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا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 مَن بل كان الله بما تعملون خبيرا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى اهل وزين ذلك في قلوبكم بل ظلنتم أن لن ينقلب وَزُيِّنَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَظَنًّا تَظُنُّونَ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَزُيِّنَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَظَنًّا تَظُنُّونَ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ للله ورسوله فإننا اعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا اعتدنا للكافرين سعيرا وللله ملك السماوات والأرض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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتاخذوها ذرونا سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أي يبدلوا كلام الله يريدون أي يبدلوا كلام الله قل كل لن تتبعون قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل كذلكم قال الله سَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا يقولون بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بسي شديد تقاتلونهم أو يسلمون قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بسي شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن الله أجرا حسنا فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتعلوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما وإن تتعلوا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج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 فيونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا ومقانم كثيرتين يأخذونها ومقانم كثيرتين يأخذونها وكان الله عزيزا حكما وَقَدْ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ آثِمَهُ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً لَنَفْعَمَ آلهه وكثا ايديا الناس عنته ولتكون ايه ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وَاخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَغْيِيرًا وهو الذي كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببقن مكة من بعد أن أفركم عليهم. أن عليهم. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا أُمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْقُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ أُمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّ قُمْنَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَنِيَ مَكَنَ كُنْ فَن أَي يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمم ان تطؤهم فتصيبكم منهم عله بغير علم ولولا اجال Allahu Al Tawwum, fatausibatum minhum ma'rotu biqiyal. Ia diudah oleh Allah di rahmatnya, siapa yang diudah oleh Allah لو تزيلوا لعذبنا الذين كفوا منهم عذبا أليما لو تزيلوا لعذبنا الذين كفوا منهم عذبا أليما إذ جعل الذين كفوا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليه إذ جعل الذين كفوا في قلوبهم حمية, حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى تَتَّقِ وَكَانَ أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ إِيَابَ الْحَقِّ لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محل رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار حماؤ بينهم والذين معه عن سجدين يبتغون فضل من الله ورضوانا. تراهم سجدين يبتغون فضل من الله ورضوانا. فيما في وجوههم من أثر السجود. فيما في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة. ومسلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره ف. فاستغلظ فاستوى على سوقه، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزوال يغيض بهم الكفار، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزوال يغيض بهم. وَأَذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَأَذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا